لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب ولي يقدر عليه أحد يقول ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين ولسانه وشفتين وهدين عنه جدين فلقد حمل العقب وما أدراك ما العقب فاتر قبض أو يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا